أعوذ بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعلم ud-dallzin taddau min dun ان الله قد ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طف دكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قُلْ لَوْلَا لَكُمُ الْغَوْرُ أَجَلَمُ مَسَمًّا وَلَعَنَكُم تَعْقِلُونَ هو الذي يحيي wallawi yuhiyu wa yumitu fa idha qadaa amran fa inna أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ في فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا اللَينكَ اللَوبِ الكتَ بو بِمأَوسَل النَّ بِسُ لَناَا فَسَو إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحون يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم wa كن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ِكُم بِمكُ تُم تَفرَح فيِيأَضِ بِغي الحَقِ وَ بِمكُ تُمْ تَ وَذنْخل أَ بجمخد في ف في سم متَكَ فص بِئِ دَ الله يحَك قُ فَِين م نُرًاَّكَ بَضًا الذيذ عيدُجُم أَ نكَفَى لَيْنَا يُجْعُونَ أَمَ لَمْ قَنذ أَرْسَلْنَا رسلا من من قللك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاء سيرونه لتق الله كُم مِّنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا وَلَكمُ فيِي غَ مَنَ في لتَلُغُ لَه ح جَتَ فيِي صُدُكُم النال ويريكم آياته فأيا آياته افَلَمْ يَنظُرُوا فِي الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ خَامِدَةٌ كَيْفَ نُقِضَتْ لَنَذِيرًا مِّنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْقٍ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ فِذِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْ Quan sana Kol a vi la wo da kanfa na bima فلم يكن ينفعهم سنة الله التي قد خلت في عباده وخسره نالك بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم بشيرا ونذيرا, بشيرا ونذيرا فأَ رَبَ أَككثَ فَغُم ل wa qulul في nafi'a kin natim mimma ataduna ilaahi wa fi adhanina wa quru wa min wa min bainina wa fannika wa hiza bu A ilahi yeah, ya annama ilahu kum, ilahu -kum. yo ki nan allazin la yutun zakantun إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ قُل اِنَّكُم لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خُلِقَتْ لَهُ الْأَرْضُ وَمَن يُجْعَلُونَ لَهُ أَن دَاً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَبْ don lo fiha aqta fi ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاع wan qawwannan sawasma atin fiu min wa an ha fi kulli Wazniya nassama al-dunyabi masabiha haf wallika taqdiru al فَأَمَّا مَنْ أُعِنَ فَهُوَ فِي يُومِئِذٍ مُحْفَظٌ وَأَمَّا مَنْ أَبَى وَاسْتَغْنَى فَأَمَّا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ